<على> الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا جري من تحت الأما. إن الله. Uh oh ان امذ ذو سباب ان امرك ثم بلكون فنميا One Ka. I one والذين أسرك